وَمَنَ فَنَؤْلُ لَنَا يُنْفِقُونَ أَمْ وَلَهُ مَبْتَغَاءُ الْمُنْطَاقِ لَئِنْ كُنْتَ بِتَمٍّ مِنْ أَنْفُسِكَ مَكَانَ فَالِدًا مَن فَمَاذَا وَفِلُوا فَأَنْتَ وَقَوْلًا غَافِرٌ لِذَنبِكَ إِنَّهُ لَغَفَّارٌ يُدْخِلُهُ دَارًا فَخِلْ وَمَا حُبِمَتْ مَنْ اي وارد احدكم ان تكون أصابه الكبار وله ذري يتوب عفاء فأصاب ذائع أصاب فيه نار فاحترقت أذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض بِتَنبِغُونَ تُنْفِقُونَ وَلَن تُبَأْخِرَ فِيهِ إِلَّا أَن تُضِيفُوا 2 لَمُنَّ أَنَّ الله ميد الشيطان يذكم الفخا ويمرق بالتحاشاء والله يعذكم مغفرا من فوق لا طمأنوا سرنا ليب يدي حكمة من يشاء وا انقذوا تيرا كثيرا وما يمن كان